اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن حد اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذلمن والعطاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا اله الا انت سبحانك ما شكرناك شكرك لا اله الا انت سبحانك ما قدرناك حق قدرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد موجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بذر والفوز بالجنه والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 وَقُوَّتِنَا أَبَدًا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلههم واكرم نزلههم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونق من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس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 اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا قالبا للعلم إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا ملجأ الفقراء والأغنياء ومن ألطافه تكشف الأسواء والدرارا اللهم انا نسالك رحمه من عندك تغنينا عمن عن سواك اللهم انا نسالك رحمه من عندك تغنينا عن من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ اللهم اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفوا كريم تحب برحمتك يا ارحم الراحمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن المسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الشام اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم اجمع شملهم اللهم وحد كلمتهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رأيهم اللهم سدد سهامهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو اللهم عليك باليهود والنصارى ومن حالفهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هم اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم اللهم إنهم رملوا نساء المسلمين فرم النساءهم اللهم إنهم ويتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم اللهم جزا اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هم اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما, وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين din